إنني لكم منه نذير وبشير وأن استوّفوا ربكم ثم توبوا إليه وأن استوّفوا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 إنه عليم بلاة الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين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 ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور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 غفرت وأجر كبير، فلا علك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق، بِهِ به صدرك أي يقولوا لولا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 هل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة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 اَخِيرَتُهُمْ كَافِرُونَ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.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 وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن على بينة من ربي وأتاني رحمة من عبده فعميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليهما لا In ajri illa ala Allah, wamaana bi amanu, inna mu laqo rabhim, wala kini ara kum qooman tajhalun, wya min Allahi طالنتهم افلا تذكرون ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا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 قالوا يا لوح قد جادلنا فأكثر تجدلنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء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 إنهم مغرقون ويصنع الفلك ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا من قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون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 وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَلَا دَانِيحُ رِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ رْكَمْ مَعَنَا يَا بُنَيَّ رْكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ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 إن أجري إلا على الذي فَطَرَنِي فطرني أ وَيَا تعقلون وَيا قوم استغفروا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ رُسِلِ السَّمَا أَعْلَيْكُم مِدْرَارٌ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 inn aqulu illa atraka ba'd alahati na bisu inni ashhadu allaha wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun min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 ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمه منا برحمه منا ونجيناهم من عذاب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 كفروا ربهم ألا بعد لعاد قومهود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره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 أتناهى نا أن عبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة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 فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومواراة إسحاق يعقوب قالت ياويلت ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا اتعجبنا من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلم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 إنما وعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمنا جعلنا عليها سافل غاد وأنطرنا عليها حجارة من سد سَوْمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنْ الظَّالِمِينَ بِعِندِ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 أَلَنَّ رَأَكَ فِينَا ضعيفاً وَلَوْلَا رَحْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَحْطِي أَعْزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُهُ رَأْسٌ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 كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين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 وأتبعوا في هذه لعمة ويوم القيامة بئسا رفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وَمَا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَظْلَمَتْ عَنْهُمْ أَلِهَتُهُمُ التي يَدْعُونَ مِن دُونِ الله من شيء لم ما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرا وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّمَن خَافَ عذاب الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُم ۚ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيد الَّذِي نَفِيها مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ لِمَا فِيهَا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تكفي في مما يعبد وَإِنَّ لَمُوَفٍّ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ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 أوليها ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفا النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُلُو بَقِيَةٍ يَنْهَوُنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَّا قَلِيلًا مِنْ مَنْ أَجَئَنَّ مِنْهُمْ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 ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لاملا ان جهنم من الجن والناس أجمعين. وَكُلَّنَّ قَصَّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ رُسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمُعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ